أبي قبايا استشهاديا يكون عامة هذا راحوا وحذار عمله بركة نبي صلى الله عليه الثالث والتواضع للحديث معروه سويا لله يرسل إسلو إلآن لهم أبجدا إله يرسل إسلج عارل أو يرسل الله سارك في عيسل أولا من ثلاثة الله جدك إباعنه رضوه نبي صلى الله عليه إنه سكفض بالله وسيد البرفلين هو الصادري في سروي أبجدا إله يسيد وياه بعد أبو سيدي هايل إذا كان إله سيد الغضال ذات بشر خلاف حاجرة يعني بلا أي شيء، هي البشر كقولي وجه، وحبيب رب العالمين عالمي صرب هو حبيب كريم، ده يقول شيء صلوات الله عليه يرو أبجل أوصد بضيعه، فعل كراه، مثل روات عدي قيوده لا يكتئر ولا ينس، وسيد ولد آدم ولا فخره، إيوه حكير إيوه روشة لو الذي لها. وبالجلده سألوزه والرواح أستغلوه سألوشه لكن لو يكذب بإيان شريل أنه إلوشه ونحن نحن نحن نحن حبيب نحن نحن وحبيب رب العالمين وعالميته ربك والحبيب في شيء ويجددك السعلاوي وكل دعوة نبوة حبيبكم على محويان وإلهي بها سبحانه قول وتعالى قولك سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم وتوكدك الخليل منذ حبل الله حبيب موكدك صلى الله عليه وسلم و قليل لذي الله ابراهيم لو قليل ذب جنا سبحانه وتعالى لا رحمن واسع لذي الله إبراهيم لو غير كو واسع لكن منزله الخلة والله هو وتعال كما اسا غدب يو و جن يا روح وقلبي لو رتي تعايل ليلى منزله لذي الله إبراهيم هي النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح او يعني واحد ويان لو ت... لو لو ت... آم... آم... يعني حد يسعي على عليه يعني إلهي بعوصه يقال الشيء خليل يعني أحد خليل كد قال لها لا تخطو على خليلة يعني ولكن قلت الإسلام بله سلطة الله عليه يعني إلهي بخليل <تصفيق> يقال الشيء حداد أحد الخليل كتب قال لها أو بكر بخليل كتب قال لها بقول سلطة الله عليه فركان خليله، هذا ما يقوله إبراهيم خليل الرحمن بأوياي، منزل داعي دعوة ولا دعاء، حبيب المدن لوالده لو وكان حسا، غير كون دوالي، الله يحب المط يحب المط يحب المطافهرين، وجلال، يعني لا يشحروا تعالى تفعلها، فتصبحون مطافهرين تربوا تفعلون صلاة، فتقبل مخير وكل دعوة وكل دعوة النبوة نبي مشج سر كل بعده قداشه صلى سيطاني فغيّ البالوي وهوى هووي منها بيلا إلي خاتم الأنبياء نابني وقداشه لسيطاء اثنان مركابي وابعدي هي هوارا عني هووي واحدة لين أبعوذ وهو يساوي لبي صلى الله عليه المعبض عوث متخل دروري إلى عامة الجن جنه أطبال ودره وكافة الوراء يا خلقك والله لا ترد النبي صلى الله عليه وسلم بالحق حق على لدري يا الهودة هنول وبالنور النور على لدري يا أضياء السين القرآن كلام الله فأنا رحوي صلى الله عليه وسلم فداه خاتم الأنبياء وياي كذب مسلم النبي شيخك يا كذاب يا داعي على وجه ما كونك مجيريوه وحدك أنا نزار إن دورني أي النبي شيخك وسليمة تكذبين طليحة الأسد فيه فشفر بضم وصواب حيقولون بقولي جنال دبنا ساريف إسلام كسب بضون واحد تلو تلو بنيمة شيء هو ولو يعني هذا أقول مصطلح هذا يعني عصاصي وآسي الصلاة ولا بحمد من كله يداه القديانة يعني لبنيوشين لبنيوشين في أحاديث من فراسة من يعني كل اللي هو التحرير ما مر وذات كتب الى <سؤال> المرجو <سؤال> وهو المبعوث <سؤال> الى <سؤال> عامه الجن وكافه الورى ولم يتلوات الرسالات الاصناف عليه الرساله يسع عم كل جنا الا لو دري ان تجنا الا لو دري الله عليه وسلم اعلم صور لو وجهي ان الجن لي وجه هي يقول اوت هي يعني الله عليه وسلم معناه واحد وهي يسلوا سلتهم وإلترفنا إليك نفر من الجن يسنوون القرآن فلما حضروه قالوا أنسيه يعني فرحنا إذا إلى سبحانه تعالى وكبر ربي بركك جبل قومك إلى أوجكما برك الله سلائج جماعة يضربها الله في الأجلين كلا فسكت الجن جل إن جل الله تبارك وتعالى وذكر الوحي هاي فايل الخلق كله كل ياء أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا روزن سوارك الذي نزل الفرقان ليكن للعالمين نبيا. يعني ليكن للعالمين نبيا. الحديث الصحيح الذي رواه الله عليه وسلم حديث جابر. سفيان في كيومت. نقول يا سلام الله عليه ربيص خمسة. الذي يرطهن أحد من الأنبياء قبله. وحُقّد به وكمّل. يعني وكان النبي يضعه إلى قومه وبيعه إلى الناس كافة. نبي قلت وحلو الجنسي لطلقي يضطو قد حجلين قليلا لكن يضطو الله لإدريبه لأبناء صلوات الله وسلام وكل دعو النبوة النبي نمسرق السنة إذا الله شاهدته كل جيد بعده قناشر سنة إكتفى غي يعني ضد الرشابة لإنه يعني بعضهم وهون يعني إذكا هو الرعو وشيئاً يدريل هو اللي وهو النبي قلت المبعوث وماذا إذكا الله الى عامة الجن كن كأنا أي وكافة الوراء هي خلق رب الله دري كافر تالهدو سيدك كافر له أصل الحال ما يحصلكم إياه مرتورة جريشكم ضرعة معنا تاجل وكافة الوراء خلق أنما أي الله دري بالحب حق أي الله دري والهدى أي حرم أي الله سيدي ويمنها كلام كلام الله عليه يعني العقيدة هي عملك هي معتقدك هي أخلاقياتك كل دي ورحبها ثرمان وَنُورٌ نُورٌ بِعَلَى دَرَجِ يَوْضِيَاء نُورُكَ يَا ضِيَاءُ وَتِلْحِظُهُ جَعَلَ الثَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَتِلْحِظُهُ ضِيَاءً كَتَبَرًا نُورٌ كُلًا وَمَعْنَاهُ كَتَبَرِيَ جَارِي اصطلاحان مثل النور يضيء بإله القدرة سبحانه وتعالى ولو نجد هذه الجملة الله قولا وأنزله على رسول وحياً وصدقه المؤمن على ذلك حقا المسألة كالوجودة قلبك لذلك صلى الله عليه وسلم يعني إن من ودي يستفقلتها كيف يقوله يا رسالتي عموك إلهة يعني خطم قلبه الله وختمه أي مرة أكد من مسألة كالوجودة وأن القرآن وإلا معيضاً ولا بإذن يعني وحوي لكسل الهوزة إذا سوف يقع الصمت هاي يعني وحوي الكلمة هرين وضع الصمت وإِنَّ مُحَمَّدًا رسول الله يعني وحالو قرئنا أن هو استقاد إله توقيدي إن الله واحد لا شريك له وإن محمد الرسول الله رواقنا وإن محمد عبد رواقنا وإن القرآن كلام الله رواقنا كل بذو وحي كتع وحي كلقيس وحي هو دبتش وقول القول في قلبي فقط غيري مقول لي مقول القول دينا إلا بهذه دي بعد القول ذا معروف ولا كثير ادوا فواضع معنا واحد ان الله هذه جيده اي واجبها ان نوقفه عبد الله اني إلا الى الله lost لله بترما صادرات ثم يكون لكل وان القران قرانتي وعلونا قرآن سلام الله من حيث اي بدا كظاهري بلا في سيا لآتي، يعني الواحد هو في سيا دي يصاب فيه، وقبل لوضع النور الجليل، قول الحبل، قول الحبل قول الله على رسوله بكترة دشي وحية الحليل، تقول وحية أنا رسولك بكترة وصدقه المؤمنون في نويره نيل، على ذلك أرجع في قربه لهال في حق حال فسو حق اي مؤمن في رسله القرون الثلاثه هذا وكبر عليه الكلام إليه سبحانه وتعالى الكلام معنا إلا وحيه أنه كلام الله ايجى باله متى وتلاها له المعنى هذا هو الا عباد يؤدوا وايقلوا وحي الصادق لا يؤتي كلام الله انه كلام إلهي تعالى قران بالحقيقه حقيقه أهم الى كلام إلهي يعني مجاز معه مجاز معه ايه حقيقه اهم وهذا الهوي صافي من منسوبين ليس مصرح به مخنوق من ابو ريبه ك كلام البنيه خلق لهذا في صوتي مخنوق هذا الكود او كلمه ماها قرانته هو وحده وهذا الاله سبحانه وتعالى في فؤائه الماضي توي من ابو ربه فمن فرعه نقي مغلا قرآن وتجمع التقه أنه سيئ أنه في القرآن كلام البشر خلق هذا السؤال وياي فقد سفروا وذل من خلال القرآن هذا إلهه ما هو بشر هذا السؤال يا لوريس الله أن لا واعي له ولا عين أو عابه لك وأوعده سرأويا وياي وجب بفقر لا تفقر إلى ذو السحر وتعال أبويه حيث قال سعى لبث أبويه فأصليه وحجل جونس فقرأ جندون أجناس لأنه حكور ذي إلا فكر وقذر فقتل كيف يعني ثم نظر ثم عبث وضطر ثم أذبر فقال إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا قول البشر وركد بلا سحر وتعال waqtiy. <تصفيق> هذا hadalkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay inuu qocay hadalkii. Markaas Ilaahay wuxuu ku dhawaaday aartii Saqara ayaagii. Cayid ka markaa hadalkii uu ku sheegay inuu hadal macluuf yahay hadal baqirya. Ya Rabbi subhanahu wa ta'ala kubadaa aartii Saqara oo macna aybo hayo oo macna لم هذا إِلَّا قَوْلُ البشر لجه هذا الكريم مرق الهقره او يغدي اي ان الله وحده قال لي او ايت ما ايه, آيه لي انه, خال. أنه قَوْلُ خَالِقِ قوله انه قران في قَوْلُ خالق البشر بشر كنيتي ابوري في, في هذا في. بشر هذا ولا قول اذو الذي سمعت في وفقه هذا كان دائما معنا في هذا اليوم ترى لك و مساله لسائسه التي اخترى طيب اللغه العربيه الكتاب يعني والسنه ولهجه الصحابه اختلاف ما تايت او عاصد يعني مسالهنا قران في مهل الهيده بالسبح هو كتب لكي سيلك قول ما يهمه سبع قول بكتو قانونين سبع لقول مد وقول كأهل السنة والجماعة قول قواعد قولك صح يعني سجل كيا برهيمت القرآن كا هي السنة دون أي خطيئة يعني دليل العقل دليل المبلي وصريحة هي دليل العقل هي دليل فطرة سبع لقول بكتو قانونين القرآن وسلام إلهي حاجة إلهي لو كسر المال الهي لا اولى او بالذمه كامله ما إلى شيء الىاده سلهوته قرط دوله الله انه الله قرط دوله يعني نوع كلامه يا اصله في تواقيف اله ذاتيه او رتين أو يعني هو له لا لكن هذا كلامك الى سبحانه وتعالى هو على تعلوه اراادته يا ما تيادي قرط دوله هو الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يعني رأيك رأيك قبل قبل في، يعني أنا رأيي كاتي ورأيي أنا السنة والجماعة، سلبته هذا القول، وأنا رأيي الصحيح أول، رأيي ثالثة، إيه معناه واحد ويانا كثر علينا قواسم واحد، قول كثر قل المعجزة لهم، واحد ثمان، إنه قرآن في هاي، مخلوق إلنا، الله تعالى على أبوري، بخلوقات كثر أولاً، وبثاني إنه صنفوا إياه كمال إلهي لين إلنا صناعي، هالشاعر يقول suugaat quraan balaan balaa ku taliye arsa ayay la suugaat balaan balaa suugaatina iyo haakamida markay yahaadi markay yaraadeen al-qur'an ku caanta iyo quraanka ay ku soo horatay هذا الذي سب سب سب يوصفه فدلاه هذا الوامرتي ووحه الله ياي وإنه أفله ياي وعربله ياي ومعناه حرق له ياي وهنقره له على ليزا هذا الامر إلهه أصله إن خلق جيشا أكوش بهلاك فدلاه صدر هذا في معناه حرق إلهه وتنزه منه خلق جيشا شبهه هذا الملح ما يفرج من حوله ليزا ومخلوق إلهه شبهه هذاك والله وشبهه التزين تزين ليس سبحانه وتعالى من كحب الزين ولا فغان مرتب شبهه وامدا واضح الكلمه الجادين يعني سبحانه وتعالى يعني قوله تاؤلي هي يعني عندي قران جاي شيء والباء لله سبحانه وتعالى خلقنا كل شيء اننا خلقنا عيد. إِنَّا كل شَيْءٍ إِنْ خَلَقْنَهُ بِغَدَبْ يعني الشيء والبوان أبورناك موجودة الشيء والبوان أمجا أبورناك إليه سبحانه وتعالى ورناك مالك وحي يليم كل يداك وحي فائل إلتاع عموم بيفائل إلتاع عموم كان واحد سوى جلعيه قراز سوى جلعيه كل شيء بالإيه كل شيء شبهانا هذا يدنا حاجب معنا بحوي وحكاك تستطير بليله يا رايك بكنا قولك استدحالي وحويان وقولك الشاعر الوحيان سوف نفسه وقال لنا أبواتك اليسوء ومذهب معنا وحوي معتقدهان يعني صواليد أيها البيتين الشاعر الوحيان سوف أقول لك اليان اعتزالك هي مذهب سألسل والجماعة بقول لك مذهب كانت أنه مذهب من ابن كلاب من ابن كلاب ليلا ذو ومعناها أنتو معتزلات كيرثك كي. معتزلات معنا وحوي أفكارتي لأن في وغيبات جريت أول <سؤال> حسن الأشعاري مرتي على قوتي مرتي شهر معك تزيل واحد قوتي الجبائي رجل أيوم على أرضي وها تدي من وقته سري ومنعه وحوقاتي مناف ابن كلاب منك إلى هرو أيوقاتي جدار ذمرو ووقته وسيره عاصطنو منهب السنة والجماعة يجيبه نغدي ماذا في صحبة مرك حالات دي مرحلات مذهب ابن أيوم منهب إبن كلاب أنا شاعر أبو مرك مثلاً سبعت واحد كأني سنه منهب إبن كلاب أو أصل إنه كلام في يعني معنى قائم ذاته معنى إله سبحانه وتعالى الذاتي سكوك ومي ومعنى هو وحوي آبا كمال سواء الكرم كمال سواء الكرم سذا درادة جزء يقريك إله الذاتي سكمد ويابد الكلامه شيء إله يأخوها الله معه إله ما هو لكن كلامه ومعنى إله ذاته سكوك ومي قرآن كمحام الله صلى الله عليه وسلم كأساعره قرآن قال معنى إله الذاتي سكوك ومي ان لم لاكو عبري وجنا ملجا ان تو معناه شيء من او فهم عبري الفاظ المركب من تعالى وحا اسكال لكن المعاند ومعاند الله ذاته في خطمتي معاند ومعاند الله لكن الفاظ ان طلعت وحا كفهم ايو عبري لاكو جبريل عبري هذا هذا الكود هو اخيرا انصب يا هذا متعزل او اي كلامك الجليل ذو مخلوق ما جليل ذو مخلوق ما كلامك جليل ذو مخلوق ما قران سبحانه انه مخلوق يا هي انبه معناها كلية ثانية وورويت 31 وورويت شنو تسمي انت واحد مذهب هذا الله الله وجد ماربي لف الكلام بفكرة روزا. وجد ماروح بفكرة بلف النداء. نواقي رب سبحانه وتعالى ونواقي ماروح بفكرة بلف القول بفكرة روزا. يعني في صرف الله القرآن بفكرة روزا رب سبحانه وتعالى إنه الله. وعلى سياق أبو عبد بن علي قريضي الرابعة تملها. أي معلم على المكمل وكلم الله موسى تكلما عينين المعتزلية وجو كل. وحث على الله برينا الأخرى وكلم الله. موسى فكلمه هو نجا عبد الله ليداي وموسى نضر اذا لله الله الله هو على الله مرتاه اذا عمرو كان سوقاد الى ان قرى لكن سابني ولما جاء موسى ليقاتلنا وكلمه ربي أيضا العكسه فده المعتزلي او بعد وقت هل هذا صحيح مرتا aya turubudan aya maanaahu wahu ilaah subhaanahu wa ta'aalaa maanaahu wahu yuqaddatu maanaahu hukmukeelaa in alquraana wa kalaamuhu ila wala man silaqat ah idhi inta salaahu wahu wiyal kuftidisa yaani sheeq وحكا لأخصوصا إياه عن أحاديث ربنا وإلى حد التواصل جاريكا ودبا تطور صلوات الله سلامة الله سلامة الله سلامة الله إنه قرآن هو كلام في له وحكا لأخصوصا إياه صريح لعقل لأخصوصا عقله إبن آلم هذا هي عدة آنهمني كونيبة كامل أو كونيبة سماكس عقل من هذا من غمرك الأولاب كوحا آنهمة أخوانيبا سبحانه هذا يقولون بأن الله يصدر رضي الله سبحانه وتعالى جيد جيربا إسرائي لعابدين هيا وحو كيري يعني وحو أولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يمنق لهم ضررا ولا بيه يعني وحو إنسا لها الليمن سأوم سبحانه وتعالى يعني وحو عابدين إلو هل كر يؤصف كمال أولير هيا لغا مرمان سبحانه إله إن العبدان إنه متكلم إله هل لي قام إن سهل أقول إنه كمل إله هل لي قام كمل عقولنا سدى ذبح الله وصخين فيدرى إبن آدم كهدال وصخين والشبهات كذا الله وصخين يحي الله سيمان فو إلاش فيدرى التماثكية وحثيا كندا إله سبحانه وتعالى أهلك إله ما سبحانه وتعالى إله لا تروحوا إن من كاتب لا يمنع روحه مركز مسألة يذا <تصفيق> أيو تقريرنا وأنا مسألة دي أذكرني سان إن يعني واحد علماء الإسلام كانوا هو امتحاني يعني معجزة لستون فيهم جمالاً بانتقاؤه وريثين أي واحد يعني ما رح لي مسلمين تا يبقى الحين ياشو فققا عيال إلو منهم تفصيل حاوية هاي منها مثل اعتزال نكى مأمون لعريت لا ما فققا أو ذا مارس يصيره كوفة طلب رؤية من معناها موقف كيسة كيسة إذا امام وأحمد أو ثلاثة وومن شلونه معناه رحوي أقول رب حي نام هالسونا ولجماعة رحوي معناه دينه مخلوق هذا الكلا على وملوك مركز سجل ستجلنا ما سجل ما على له الخلق والأمر بربلاد سبحانه وتعالى خلق شيء أمر خرافي واسع مركز سبحانه وتعالى خلق جيش أقو أب رجل بكلمة كل مكتوب على بري حديثاً كل كذا مخلوق مخلوق مخلوق أبوري ما كتب عليه مخلوق مخلوق أبوري ما كتب مخلوق أنا مخلوق خالق أبوري عليه وهذا أنا ما نورس مر حد يلاك إلى سبحانه وتعالى في هذا الشيء مخلوق ما هو في صدق أولياء ربي سبحانه وتعالى في استفتاء في سراء وكليته لمن أويما وأن القرآن وحذره إن القرآن قرآن في سلام الله هذا الإلهي منه حديث أي بدأ بدأه ليلا. وكبل اللوذي و حجي اللوذي لوداي همزه القريه اللي كتابت بدا بوجهه القريه هذه يا بدأ القريه من لو حجي في اي بدا ما نصرك انت سيل لو دني سيل معناه حاجه وهي معناه حاجه ان فهم واضح مين هو حدا على اي بدأ ابدا كبل لوداي او بلا شيء شيء لا أنت يعني أنو جريني من شيء ذو رتبة بلونه شيء قولا هذا الأهم ذو رتبة بلونه استغفر ربي وقُل كل قصو بلونه الله سبحانه وتعالى منه بدأ وضحاو صور جل قرأ جه جهمية كمده ونعتجلاء ويرى إلى سبحانه وتعالى هذا الكوسق أبوري هذا الشيء مال الجعوار لماذا يجب أن يضع على الجهة تانية أو الجهة تانية منه بدأ بمركة إله إذا قصد بالله لن يجب أن يكون لجهة تانية مثلا هذا هو ما سأيشه في كبير عند عزيز المكي يأتي بكر المروس المريسيح يأتي معناها ويأتي عن صوت الباب يأتي بأن كم شيئين يأتي حي بكتابة حيدة لجهة يعني مجلس كم مأمون مأمون بوضع أسمي فقد يكون لطولان فقد يكون لطولان عند العزيز المماركة أقول أنه خجراعي القرآن هي أحاديث بلو ملء مرملك وإنكي بشريعة يهيول يود إلى أمير المؤمنين وحن كاعوا الصرية النقل إنكي إجاد إليه إنكي حقل إنكواتهم سعد عن العبد وإنكي في رواية وكاد بإنكي يا هذا القرآن وإنكي يستطيع أن أرمان إلا تنة روالا لكن أرمان لكي وحفر يمكي سبحانه وتعالى القرآن كأو أو ذاتي سدخدو كو ابو ذاتي جيرو كو احترابه هذا ماشي ذاتي جيكامدي وانا مخلوق ذاتي دوغني ميدا لوغيل اسرعنا له او ابو ري او مخلوق كلا تهدي بو ابو ري ميدا تضحال لوكو يني الى ترى له او ابو هذا البيت صدق احنا إله يسود المخلوق في شكله أقابوره وأبورين. توارث معنا واحد ويثورين مثني. ماركان في لهورينين ثني. سارح تويدي وش رض. مركو أنصياع ماركان واحد وي مأمون بع الله وحول. وان أركايو واحد وشادي وحيل. فلازم يشرحه. عند أزمار تشرحه بالله وجد له دليل إلى إله داسدك هذا الفج. داسدك إله بكل حورين وح إمارس إله تحررت على خلق سقيك من أن يكون حشرات. وهذا باطن فحشرت طيب فبلى ان الله خلقني خلق بماذا يكون ابو ريما وها ايمان اذا هذا الخلق هو الله او ادخل هذا في الله اوجد فرعون هذا تي انا ربكم الاعلى اي وراكم هذا قولي ان هذا ما كنتم تدعون وهذا باطل كذلك حبيلي إذا هذا المنح بنانو ليرش كته جو هو هذا في الله يهلك سقوط أبورينا معقول مأهم مع أي لحامل فيجي سبأ إد يكتشوفوا هذا المنحرف يا أوكله منح بنان من السير بولمان ترى إرادته يدونتان كي علميو اقتصاد أتيركوس ترى أنو يان المنح بنان غير الأويون هي كانت الأويان بولمان فذوهي سلبيشيو دشري فرق على ما أظلم أن كان سمعنا الله عز وجل مركى وانتهى قطعياً عنها فراهيٌ كذا إذا قال يعني واحد ويان واحد على خزه يعني منك على عقلي إذا أنت من واحد عرفت كان مسروا الثلاثة ينشأ وحلاجات هذا يعني في كلاطين عند هذا السنة والجماعة مسروا الثلاثة وعقل هذا الحاجات هذا غير والسنة ومنها السحابون لكن من ذكراتك الكتاب والسنة واحد غضه الرئة عقلها غضه لا دراد الوحي إذا هذا القواطع العقلية مع القواطع النقلية تقدم القواطع العقلية على القواطع النقلية بقى. يعني عقلها وحيالها أجويني أجويني إذا كانت هذه سهر مدان نقلية دينة وحيشارسه عقل وحيكيري على كهربائي وحيش هذا المعرفة حوالي مدى ساكوب عليه وعندما يكون لها أجوال باستقاعدة ساكيني طيب ذات جنية قولا وأنزله كتودشي على رسول الكتودشي وحيا هو وصدقه المؤمنون مغرين لوجههم على ذلك ارجع بذي سيكبر يا لنا حقا يعني وهو يحق سوى او يقول قرنيا وايقنوا ويقينين الله هذا الالوهي تعالى قرئ بالحديث فحقان الله الالوهيه هي ليس بمخلوق لما ابو رماء كلام البريه في المخلوق هذا في توكله إلى سبحانه وتعالى موكل الامور له في المجدول فمن سمعه ليس مقرا قران او كلام البشري قران يقول كلام خلو كهالا في يعني فقط شفر واجه ولا وين؟ الثلاث التكبير كذا وشافتو تين يعني واحد وين؟ مال خلو كهالا دهونا؟ أهل كملها إلى لا تكبيريني؟ رعت الجلاد التكبيرين تيذا يدري إلين إلى خل ومخلوقنا؟ يعني ثلاث حتى إذا أحمد ومعنا واحد وين؟ ردي معنا هو ويناء مواجهيني كم له؟ تكبيرين تحفظ فر بدلنا؟ أفضل الله تحفظنا وقد وعده الله علوا عاين وعده واعده واعد وهو وعده وهو دوله اوه يغوتو بغفره لا تستقرينا حيث قال ما يقول تعالى كرهايت ساؤتيه وحجله لا ترى رجلا دونا المده في بوقت فلما اوعد الله مرتي يغوتيه هذا منك في فينا قرآن تطيري مرتو إلهي تقرأ مجردون أيانا علمنا واحدا أجاني وأيقنا أول ما آياتهم إليك أنه يتوق لأ قول خالق البشر بشر تمت في أموري قول كيفيني في هذا الكيفيني في عندك ولا يشبه قول البشري مرتو هالكا تطوصك إلتا شيخ أقصصك إلقوا قرآن كرامك إلهي لهي أيانا ناشا الوضع البدجلي إلو كأن إنه إله آخر وتعالى خلق ذيك المسمى له مشبهه ومعناه رحوي اللوقيسية تاسم عنها ألفين يومات ولا يشبه مشبهه قول البشر بشرك هذا الفيشة مشبهه ومعك فما وصف الله نمت إله السك المامس بمعنى السفوح ومن معاني البشر بشرك السفوي الفيشة الماميزه كاملة فقد كبروا وجعلون نمت إله السك الماميزه يعني بشرك السماة إليه كشبهها وجعلون بعنا رحويان كذا منك هذا الك إله أودي لي وآن كنا واعب خلوق الأجالوري أيها وح الأجالوري منك إله إله الله هذا الك يسر واسله هذا الكلام وقلي haddii ciir waligaa laa u soo saarasho laa kor ugu dhigay wuxuu baa yahay arq iyo waxa uu baahan yahay yaani waxa weey egagula waa gaalay buulee haddii lahaynno in yamaa hadal kicin leeydo ciyaas kicala macnaha qaabiga illaa marinaa ama marinaa tan macnaheedu waxa weey وكذا لما ارجع الله هي وحاصلان لهي وحا كملا دبلت رواه الاصلام عليه واحده من ما يحلم ما الله وكذا بيت الى هات هذا القدر كل ذلك انت اللي جيبه مره الله سبحانه يعني اولنيا يعني وحوي يعني, يعني المر أيضاً. اليوم نختم على اقوائهم وتكلمنا ايجهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعمل. بما كان يعملون وكدا. يعني واحد يعني افتي ولا غيره دعني الى النبي الى فني الى الى هذه الجمله اوكي معناته يريد انا بالضبط لها لما جيبتم علينا أنا. واحد يقول يا قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء سبحانه وتعالى مخلوقات في كهذا السنين ترى اصله هو يعني 1 ريال اصلي عربي و1 ريال صوتي ثاني وربعه ربي سبحانه وتعالى ما دام خلقي بقت في السجله هاي ربي سبحانه وتعالى وفتحت بله وفتح الجراكه والله لا يجينا تصرف كلا هذا الكلام بهذا الصوت انه خلقي سويك هذا مرنا متو هذا اللي سمع من ابصر منك أركب كيف هذا عمل تاع أركب اعتبره وعبره يعني إلهي الله سبحانه الكلام تشبه إلى لجأ في يوم من أركب يعني آه صار أركب استجى أوجاهه فقط اعتبره عبر وعن مثل قول الكفاري وأن زجر ونسوان عن مثل قول الكفاري جو قال هذا هذا القرآن وكلنا واستجهر يضرب يعني قال له هذا القرآن هذا كفر في البلاد يا غيرك أي الله سبحانه وتعالى هذا دين قل يا homo سولره المستلها دي الله لواحد له عبره قادنها وعلم ان هو دول اوغانها انه في صفاته صفات تيه ليس انه طلع مثل البشر بشر كاليول سلام يعني في المامي انه هي هاهات في المامي ينتجون ذل خلق بشؤاتهم سدا سوق يعني هو ها بين التشبيه والتعطيل وعلى معنى رحوة التشبيه عجب هذا الحلوبة وحكوش بهذا يعني مسألة الأهل السنة والجماعة وإن إلهي الحرق المالين مثل الله صبو أيضاً خلقه مثل لولا من اللون الديد وحلو في أكيسيات صديع خالصة عانو خالصة وحيسسوا من بين فرس ودم لبناً خالصا. شائغا للشاريين، عنا واحد وسخاء اللهين، أو صافئ أو قرش بدل، أي واحد سكر لحد الحين، ليؤوس لحرب النصرة، بلاه النصرة إخواني سماح ما بين فرض التعظيم ودل التشديد، أي واحد كسر لحد لبنا خالصا سائغا للشاربين ومعناه وحب المذب كأن السنة والجماعة والردي سبحانه وتعالى في الغمين فإن الله صبو حدنا وحبا خلق بسينا اللوئك ويكي منها الله عالم صلو الله وسلم على الأمين حدي عالم صعي محرف رحمه الله تعالى والرؤية حق لها الجنة غير حاطة ولا فيتية كما نطغ به كتاب ربنا وجوه يوميد ناظرة إلى ربها ناظرة والرؤية أركي الله أركيب حق حقوى لأهل الجنة جنة ذاتية الحالة والتقنات إن الله أركيب وحقوى ذاتك السنة نظر أي بغير إحاطة تبدل أنك أيضا كبين ولا كيفية يقابل يُو أركِّي وَالكُلُّ إِلَى الْحَسَنَةِ عَلَى أي أركيان كما نطق في لقها اللِّي ذا بِإِسْعَاءِ كَتَبَ رَبَّنَا رَبَّنَا كَتَبْ كِتَابَ لَقَهَ الْقَرَأَ وَجْوُهُ يَوْمَئِذٍ نَّعَضِيرَةٌ إلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ شُرَّعَ اللَّهُ بِالْحَسَنَةِ عَلَى وَجْوُهُ وَتِيَالُهُ يَوْمَئِذٍ مَّانِ نحمد المعنى يراحب يا كم مقدود سيئة إلى ربها ربيت انت كأنا ناظرة في سيئرناك حقا الله نحن سيئرنا رب الله سبحانه وتعالى و تطفيره تطفير على ما شئ ذكبه هذا أراده الله <كرحي> <سد> الله دونه تعالى قرآين سدو إله دونه وإذانه أو علمه أؤذيه، وكل شيء وكل ما جاء وحث سؤي مث، لذلك أرنك أجريت كويضة يضعف كوي ومن الحديث الصحيح حديث الصحيح عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كوي مث، فهو مث حديث صحيح كما قال في ذي بوقير وصلاة الله صلى الله عليه وسلم يعني ومعناه معنيه ما أراد سيد ظنيه يعني تبدو نبيه رواه معنى سنوات تبدو ولا كذي نجوا الله صلّى الله عليه فلأجله قال لي بس كم ذا مسألة رأيتك ذا في فرض الوكالة ثمن ومسألة الرؤية الله عز سبحانه وتعالى ملأ أركيا أم... وحالة آخر ذي الدنيا الدنيا ملؤ أركيا أكثر من أركيا مركة ليس المركة وحكوبها بإنساءه والرؤية حق لأهل الجنة أهل الجنة هي عركية هي أرنج عفوث والطاية والشرع عفوثي سنبذ المركة هي هيوة من أشرة المسائل المختلفة فيها مسائل سلسكوكلا فيها سائل شأوثر صباحا فيها ما حالي لي غايد أبوين ابن آدم الوشق خاصة المؤمنين على أشرة غسان وإله الرجالي سبحانه وتعالى ثمذا أي واحد لون حتى راح ويجا تقاله <سؤال> ثمذا ربي إلى يلا ثم إذا الله عليه وسلم ذل منك كسلف صوحة وكتاب فتوسي حديث النبي وسواله الله عليه وسلم ذل مك منك كسلف صوحة وكتاب فتوسي حديث النبي الله عليه وسلم ذل مك منك كسلف صوحة وكتاب فتوسي أردت يدو أي تنقلت كوي إذا شيء واحد ترى أدرتوك لكن هذا لا إشعار أي يعني مثال مثل هذا قرحوك لتو وأدرتوك أو نورك لكن أدرنا بذلك مع ذلك ما أدرتوك ومعناه حويا ما هي ذي ذا تذيد الرسمية يعني إشعار على علم بالله وانكره الله إحاطينه علم كوبا وتخاف ويانك. أي لا لكن أردت كوفته. الله سبحانه وتعالى ما إيران كرمن خلقه ما أدري لأذي مركوحويا وحيكم إذا متأيشوا هو أدري له من عنده واضح حج يعني سبحان شه يعني شرق ما له نوح حكم إذا عيد القرآن ربها الى ربها رب في له شبه الله وحي كداويه معالجه لكل كل الايام وليها هذا الفرق لكن معناها واحد ديليا لا قد ماشي هنا ما يلي نظر لقد عربي عمل لي داك شدح معناه توارسا شدح لمعناه وحي كترين كل بحرف الجرته اي كغد قال واحد كلمه كلمات حرف الجرته تضمنيه كغد بها كل ما معناه فات معناه اسوء واحد بمعنى الى انا بدي كلوبك اركيبا النقطه ايش هو هذا؟ قلت لك الى الله انظروا الى ثمره اذا اثمر انظروا الى ثمره وحقلتوا بمعنى التفكر والاعتبار في الدين شو اول ما فكرتم في خاء اسوء على لكن هذه حرب الجر كذا ما يفتي وياج المر عند فطر العثور أو لم يتفك أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والله الله سبحانه وتعالى واتعالى. مرنا حرب الجر نجده في الطائرة تبدو صوت ريب في حرب الجر كنقولي سبحانه وتعالى انظرونا مركون كثيرون من نوركم معنى هذا مرتبة حديث معذاديس معنا يعني وحوي الوقوف والانتظار إنه باستثقه حيث تكتب وكذا يعني وحوي إياه الذين أمروا لا تقولوا انظروا لا تقولوا راحنا وقولوا انظرنا وكذا ما تحديد السبب لنعنى حيث اتتمادات في جيكان في جيكان اتتمادات انتظار معنا ملكة الميحن ثلاثة عيد ملكة سيريون وحيكوز ببكي إلى رزي إلى ربها ناظرة لي واح هذا السيف عطونية ومعناها سيف عطونية وش جلوسيه ويجيهم الله سبحانه وتعالى واحد بيركز كل تأويلات هذا مزك زارك بيركز وش جيلك يعني أول هذا ناظر يعني واحد في البيت المبارة هذا لا يبدي استمال جيل كريج ولا إذا ما يكشف أراهيل رب سبحانه وتعالى أو جد يا اياك رب برباني حبيب بربوده وحكم للذي لا احسن الاثنا وزياده اثنا تثمر زياده واياه اعزي سبحانه وتعالى الى حديثك مسلم يغدو قيمه صحيحه النبي وكفك رسول الله صلى عليه يعني صحابه الاثلاف يتابعين كذا اي كفك هذا القران زياده واياه اعزي سبحانه وتعالى واكملنا من هذا القران كان اما الرب يومئذ ما دام آخر أيضا لقل إقابة الربي إلا لقاء حجابه وحالا لقاء فهميه إن إلهي سبحانه وتعالى ذاته ممينة أقول معين دوله إنه إشتصه معناه أحاديث تقصة أروسية وخطوثية الربي الرؤيي في أركي في إلى حد الثواثر بقارتي سنتاي إلى السلطة السحادي يكبغا أيها اللي قول إليه مكوحويا وأدل قاط عمر أدل أظهرين أتكشب هكذا ترينيين أيها كتارولي سمار وحيدنا حشافه سيدا <تصفيق> ها هاتلا سوا مع سيدا هي ذا ذا ذا معناهم رواتبها ولا أشياء على إيه خوارد إنسان صورة وحكلاتين واحد الله سبحانه وتعالى يقول ما أذكر أحراص شو هو من آخر لو جلا فيه أهلنا قلها ويرضق قلها وقول شيء وردين أهل الفرق الفرق ما قل ياك وردين تبي من معتزلين كهربارتي هذا رحوي هذا مسلف لا ينضي أصحبنا ونحن تواحي الفيران آل اللهم لكنا حقا إن الله أرض الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني رحوي متأيشة أكوها فصيل هيك مثلنا مك جرمن أهل جلها وأنجرمن أهل جلها أدير ملوأك يا رب سبحانه وتعالى واحد أكوها فصيل إن ألا من الله سبحانه وتعالى <تصفيق> بين الوعتين رحنا دليله حديث مسلم يعني لم ترو ربكم حتى تموتوا إلا ربي جن ما أركيزام إلا أركد وسان وحنشوفنا فيه رجل مع ليلى المعرج مرسى القعرية ما بين الصحابة والتابعين يعني والكثير الاثنين راجع إنه الله مع ليلى رضي الله عنه ويطيل ساعات الله ما يجي سرطان ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة مليون سلوات الله سلام عليهم بوء وصن في المعراج الله سبحانه وتعالى بوء وصن أرجمة اشتاة الراجحة لون الضدية هذا يجب أن يكتفوا إسامات إذا أعباسي قيروا صحابة كاملة أمضى مثل ذلك إذا خلان فيه أو نبه الله سلام عليهم لا ينسي معنا هميكي إلا لألميقين ونبه المركب كثيئنته إن معناه هو يأذينا الواثنين مسألة على السوق الأثنين هاي وربيجي مأركي نبي صلاة الله صلى عليه الرسول عليه هذا السوق الأثنين ورؤية صريعي عقلي مركب قليه كداتا جيدا يعني هو حكز عليه جيدة الشبهات شبهات بقولي شبهات بالله أيش نفهمين قرآن أم حديث أيش نفهمين عليه اللوكي أنا جميعا بشبهات عقلية مثلا معتزردئي خوارثي وحليس خوارثي وحليسي ديدي وحليسي حبيعني لعنى الله على أركي يا صحانه وتعالى عقله وضفين يا شيء إلى أنك كرم إلا جهائي من كرمويا وحبيعني لعنى إطباط الجهة لله سبحانه وتعالى جهة الإله ونصغر خلصي يسو مركش ربهين هل كانت معنا بحويان؟ هل يكونوا بلقائنا؟ وعنى الله طوشة المي كل جزء راح يكمل بينهم. مسألة مسألة اللي تيني تهاي عقل جا يروح يعوض فتوسيه. ولا ظهر مريه. مكلي جا يوصل فتوسيه. مسألة يكون من مدى إلى ما. كتاب ولا تل ولا شيء لكن عقل جا حكمة. ميزانه وعقله في جاي وعقله. نفس حدو عقله وافقنا. ولا و حدو وافقوا غيره ولا تأويل ولا تحرير شاء الله تعالى. ورؤيته أرتيح حق حبٌ حق لأهل الجنة يعني وخذام رصوير ثلاثة عن سمر لي بيت جان يظهر يفسر ثانية هذه ثلاثة القرآن واحد لي الوالد المش أشاعرة واحد الله سبحانه وتعالى إنه كلام لي كلام في سورة إشتر ذاتي ومعنا رحويان يعني معنى غائٍ بذاته إني قرآنك يتوراك يإنزيله هذا الشيء أولا عبريوه يهل عبريوه الجليل وعبريوه وحاليا أمامك إليش إبدالشلان أو رسالة إبدالشلية قوله تعالى إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وهذا الرسول هو الأكثر الحالة فيه أمامك بنيك واحد ليه توضبلاء؟ ما هي الوضم؟ وضع في القرآن كذا؟ إن الله يقول رسل كريم ذي قوة ورخصة إن الله كريم وما هو قول شاعر قليل ما تؤمنون؟ ضمائن. على الله فداروا. لا والله من من إن الله يقول رسل كريم وما هو في قول شاعر قليلا ما تؤمنون؟ قطع عنه وبالاستفاق منه يحذّر وجه الله إنه لقول رسول سريٌّ ذي قوة عند العشرة نجس جبريل بالورثة في راجع جبريل بالورثة. أليس؟ كان سيرك واحد في صوف إذا إذا في رسولك أو صدر اللعيبة في إنس القرآن في زين. حي نقول تكلم أه إنه قولك لي نعم الله صل الله عليه وسلم عليه سلك يعني وهذا كأله وعبدين جبريل وعبدين تكلم. الله والله كل شيء كذب عليه أهلك الله وطيرنا أيام معنا ليش يا لوط يا يعني كونهم أي مبلسينهم جارسين تأييده كثر جارسين خلق جيدة أي الله والله كذب عليه الله وطيرنا يوم مداير أول ومضى يلا أول مدة ثلاثة أمين بره أن صحبت على هميه أمين إني ها والله تنا من رسوله أمين تنا واحد أنا مي وحليته يزجته قيل وتوقف وتوقفا في تبيين <تصفيق> توضيح ولو في معناها بشر يعني سبحانه وتعالى على هذا ان شاء عمر روحي بشر بشر كما يقول جديد خلق الى على يومه ورؤيته الحقوي لأهل جنة جهنودة تذكر على يؤسل بلاغير وحكّم الإنسان محشر كأنه يدر الله سبحانه وتعالى انت تسلئيه يعني يقول لا لك العالم وبحثة التالية الله والأركي دولار سبحانه وتعالى ممؤمنين تكريه أركي دولار ممنافقين تلك الشيء غير أركي قالوا لما أركي دولار خلاف بين أهل العلم لكن هو يأتي الله أركيّر وقت يواصل الله أركي دولار لكنك لكي تسم بغير إحاطة ولا كيفية كن قابل آنسي يعني قابل الاله لو عركيه كاف قابل يمتلك من خريف ماذا لو عرضنا واحويا كيفية كاف كذا لم تكترني قال يعني واحد تكترنيه لحطي كريم لا تدركه الأفطار وهو يدرك الأفطار لا تدرك الأفطار لنعلى لا تشيخه مكه لك السئلون مكه سبحانه وتعالى نعم هذا لو كن باراكال كو ولا به علما الى سبحانه وتعالى والذكر لكن علمنا هو الانشراي مو كو لكن اركيدا الاركياي ما في الربيع تمام ماذا سنتي نقوله كتاب ربنا ربنا الذي كشف رسله وتصير وتصير فيه علامات في ايها الاخوه اعوذ بالله ان اردت الله عز وجل قرائي هو عليه لواله سدوا الى هنا دوله اول جاء واحد في ذلك ادى ذلك يقول الحديث الحديث الذي تم الاصحاحه الحديث كما قال في النووي وروي صلى كذبه ورسنه ومشنه ومعنى معنى سنة على ما أراد السيد وضاريه ويلاده سنة على الله سلام عليكم السيد وضاريه أيانا معنوه يا هاي يلقى اللي حين معنى لا نسكن من جلينه وخيطه لنا لذلك أنا كالحبي سمز له رؤية الإله العاكره متح جليني ومثم برعنه متأولين حالاً ماكوه كل إليه بآرائنا عقوحة مرئية رأيات مرعنه كل إليه ولا متوهّجينا، ماذا جلنا وما لحقنا إن متوهّجينا حالاً النهاي، هو معناها وحويل، اسموتيلا أمام ملايا بأهوائنا، هواة هذا يسيراً في ربع سالب، أنا واجتمع الله يسرنا نحن جل بيننا ما سدى ومنا بجلين، بجيل بجيل إلا ما صلّى منك لله الهي عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه من في إلى فالى قال في دينك زول وكلي واجب عليك تعلمي انك في اجنبي اذا وضع غلط ليه راكان تكون هو طيب او وان تكون سريع او صحه هي خلاط دوكر في معناها متأول من الأرائلة ولا متوانين من الأهوائلة والسلسلة لأهل السرقة أحد هذه المسألة هي لصفة كرة دليال الحديث في القرآن كبالي طبوس كذلها وقاطعة هذه دلالة دلالة القاطعة هذه أحد كرة ليال مجرد التورم مطيس هي شهاد وعظل دون أسوري أحد كرة دليال أحد تعالى ولم ينجو حتى يريد لن تراني ولكن انظر الى الجبني الى يتعرض على موسى بن كل بن ورده وعرفه الى هذا تقول لن تراني لن تراني وانه ضد الجليان لن في حين تاديب بتجريقه يلا لم تكن اللغه العربيه تاديب طريقي دبلوماسي يا معنى ال يعني ممكن تكتبوا روايته ان تعاتب طريقي هذا تقدر ترد ويقول معنى واجي تدخلوا ردي هذا الشيء هذا الصخامه لم تكتب لها اي شكل من تعاتب طريقي وسبب ان هي تقول اني هذا اني معناها ممكن هذا الكلام حتى انه ابدا لم يبرر اي هذا التاديب يعني ولئن تملّبه أبداً وإلا لسُطحَلَ وَتَعَلَّبَ ولئن تملّبه أبداً لَمْ تُتَلَعَ الْكِلَّ وَلَأَبِذَ الْوَضْعَ هذا لا قرأنه حديثاً قال يا مالك ليقضي علينا ربك طيبة، Hmmmaram لا أقوم بالطبة المصبرة في 7 down البيت هذه الثالثة لكمَaryyyyyyyyوا habushalürü gold world فبم osayyUL ana nyoll 13 exhausted Dhan h оп pause pouvoir prefrontationól 1 These days Awwattl H утrah 1 reim allen today.Andh raawattakea pal 4 y al BLKHT chade Constós AA way اende! Alm канале ما 죄 ribemmakqt يعني intـلمن an hqueomra mandari الروح تدل عليه أن يقول تعالى إن لا تدركه الأوصار وهو يدرك الأوصار لا تدرك الأوصار إجلاج عينه بمعنى يعني إنه مأرك يا سيأتي أيه برة تلملم عنها ليش أنا من لا ت إجلاج روح للأهل بمعنى الإحاطة لغة عربية معنى الإحاطة للأهل يعني شئ جارك تي مجرد يؤكد الكتف ارتكاء دور الكويت منذ ما كانت ايام المدير تروح ويال واكدت فوتال يقول تعالى موسى فلما ترى موسى فلما ترعى الجمعان وقتهم لو أقولكم حضورتي تركيب أي أن يبين المساء قلوا لسعوه لذلك إنا لو يبين المساء إلا لبين رسول يعني ولا لليون ولنصدها ولا أريريون إذا رأي الضوء الأوليس رأي الآن فيه نزل معلها واحد ويانا على كتب حاليا أو حيران أرتكب تلفاً من دنة ومن فيلاس عرض على و كأس جدة تزف يقسوه بلا بلا إحاطة ولا تهديه لكن مكن مسرق لكن إذا كرّي إلى وعليه الحلالة الصيبية موهد وكذلك رب العزيز سبحانه وتعالى وحفظه أنه النور والإجاب إجابة تجيب خلصي إجابة إلى نور أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول يا حبيبي المسلم النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتها إليه بطره الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إجابة وحفظه قدو الله سبحانه وتعالى اتكاه هذا النور وقت الصع و معناها وقوي و كثير في سغارو نور في سغارو وحوي الله على سيدنا خلقي بكم وانا الله موت لو لم ترى لي دليل و صحيح انا اود هذا القاطع لك الى ان انت لي جاي هي اود و رد بي سبحان وتعالى اركبي سوحبات ما اقالك ليس الا وحياتك خاتم بدون باكر قيل كاتم بدون باكر ترى اركبي ذكات حتى واحد راح يجي يغيري و قاضي رضى أرسله لي صلعي، وكثوري مرنا يرضي أرسله لي سبحان الله على بعض إلى يستطيع سجل، لكن ما إلى سبحان آخر رموصة الله على إلى آخره قاضي موسى لي، أود أن أعرض منوياه ما هارق قاضي الله أرشد ليه، ثلاثة معروض ويان آيات عيد الشهريه الوثور، ندخل في أديان كنا وشوه هذا عقلية وشوه هذا عقليه. يعني وحوه عقليات كذلك مرضو النقص نفسه يألوها مرضوضة مرضوضة يعني مرضو إلا ليس هناك أداء واحدة عجيلة وحيليه الشبالة على ذلك يقالك عقل ومسوغا وحيليه الوحل الإن المسيح كان كان القرآن قرآن السنة آيات القرآن سنة معانها السلطة يسمحون سترميك عقلي بغسرميك عقل يعني سترميك عقلها ذالي لأنه مثل القرآن سيقول خلافة عقلها مجلبها والله مريم ومجلبها كهربها كرش حتى السلامة ذالي لأنه في إله السلطة أحضر الله أبن الله أصل سواءها أيها السلطة كها جيد منها وحياله سطح شيئا يقوله حديث وان فرع لنظر وَمَعْنَاهُ هو موجود في الرساله اللي يقوله خطبه واشير الى جمعها انه كلام ارايه وحده الى على ما اراد لا مدخل رجله في ذلك ان كانك انت متاول لحال ما يكون اوليا بارائي من لا يعني تاويل كتاويل الصحابه فؤل وارك معنى معناه اللي اصله اي كبارين اذا اي واجب معنى التحريف مثل هذا في له دور قاعد يقبلوا اي وجه تاويل به هو التحريف ما نص لو مع استعماله اللهم معه لا فهمت لو له معنى مثل في يقولون عليه في معنى النص ان أو كاتا لورس زالينا معناها مركل لورس الزالينا ومعنى ذكر النص خصوصيا اللي جرى الرجحنا معناها لا وإن تذويف خصوصية إن الرجحي الرجحين فاس تؤول كريانة تؤول لا يقال ولا مسألة لا تؤول تذويف معنا خصوصية وكتماذة يعني الحقيقة الذي يؤول إلى الأمر هذا مرك التؤول كصحدها وحوله إن النسك معنى ظهدة وخصوصا اللي قال لي حيو معنا كلا سلا اللول لي حيو معناها كلا اللول لي حيو أو ترى الدليل كلا أو خصوصا قريرة خصوصا توريق قولتك بجبارة قلبي إلا جلس له معناها كانت اللي أقول معناها كانت اللي أقول فيه أنا وحده اللي